بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتح مبين ليوفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخد ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عَلَيْكَ وَيُتِمُّ مَن وينصرك عَلَيْكَ اللَّهُ في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السَّكِينَةَ فِي في قلوب ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكففرون عنه. سيئات وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين ارِكِينُ وَالمُشْرِكَاتُ وَنِعْمَ فِي اللَّهِ الله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيم عزروه وتوقروه وتسبحه كرته وأصيلة إن الذين يبايعونك إنما فَإِنَّمَا ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاد علي الله فسيؤتيه أجرا عظيما إن فإنما ينكث على نفسه ومن أوف يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد لكم ضر أو أم بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل قنتم لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهل ذم أبداء؟ 119. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوم Hoewel ik وكان الله غفور قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إِلَّا قليلا قُلْ للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ليس على الأما حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله نها ومن يثور لننذره عذابا اليما لو كن الرضيه الله عن تَشْجَرَتِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِ غِمٍّ إِن يُبَيِّعُنَّكَ فَتَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي, قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ لهم فتحا قريبا عنكم ولتكون آية 114. لَمْ لم تقدروا عليها قد اللَّهُ الله بها وكان الله على كل شيء قديرا 115. ولو قاتلكم الذين كفروا سنة الله التي قد ظلت من قبل ولن تَجِدَ تجد اللَّهِ الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم 118. وقالوا عنهم من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم ال حرامي ولذي معقوف أن أي يبلو ومحلل ول مؤمنون لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعلوا حمية الجاهلية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينة وعلى Goed الحرام لا تغض المسجد الحرام Ho! Oh.